ر آ ن ي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وانا اعبث د بالحصباء في الصلاه فلما انصرفت نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها و أ ش ا ر باصبعه التي تلي ا ل إ ب ه ا م ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل عن مالك عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى الى جنبه رجل فلما جلس الرجل في اربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عابى ذ ل عليه فقال الرجل فانك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاني اشتكي عن مالك عن صدقه بن يسار عن المغيره بن حكيم انه راى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في ا ل ص ل ا ة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إ ن ه ا ليست س ن ة ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا أ ف ع ل هذا من أ ج ل أ ن ي أ ش ت ك ي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أ ن ه أ خ ب ر ه و أ ن ه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا جلس قال ففعلته و أ ن ا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله فقال إ ن م ا س ن ة ا ل ص ل ا ة أ ن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له ف إ ن ك تفعل ذلك فقال إ ن رجلي لا تحملان ي عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن القاسم بن محمد أ ر ا ه الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر ى ولم يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أ ن اباه كان يفعل ذلك يقول في في الجلوس في الصلاة والجلوس الله تعالى العمل الصلاة رحمه بب يشمل ا ل ج ل س ة بين السجدتين وللتشهد ا ل أ و ل والثاني حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن ابي مريم يسار المدني ا ل أ ن ص ا ر ي عمو ل ا ل أ ن ص ا ر عن علي بن عبد الرحمن المعاوي ن س ب ة إ ل ى بني م ع ا و ي ة بطن من ا ل أ ن ص ا ر أ ن ه قال راني عبد الله بن عمر و أ ن ا أ ع ب ث بالحصباء في ا ل ص ل ا ة حصباء صغار الحصى و أ ن ا أ ع ب ث العبث هذا في ا ل ص ل ا ة لكن ماذا عن العبث خارج ا ل ص ل ا ة حكم العبث خارج ا ل ص ل ا ة لا ا ل آ ن ناقش ن ك ل م ة العبث العبث هو فعل ما لا ف ا ئ د ة فيه هذا العبث العبث اليسير العبث اليسير الذي لا ي ع و ق عن تحصيل مصلحه دين ولا دنيا فعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وذلك تجده احيانا لوحد يعبث بشماغ بقلم ب م ف ا ت ي ة بكذا نعم إ ذ ا كان شيء يسير ف ه م معفو ن عنه ولا إ ش ك ا ل ف ش ك ا ل و أ ن ا أ ع ب ث بالحصباء صغار الحصى في ا ل ص ل ا ة عثمان رضي الله عنه كان يعبث الخاتم كله و يخرجه هكذا لكن ما ش ل ت يترتب عليه أ ن ه وقع في البئر بحثوا عنه فلم يجدوه فساءت ا ل أ ح و ا ل بعد ذلك ليقضي الله أ م ر ا كان محولا و أ ن ا أ ع ب ث بالحصباء في ا ل ص ل ا ة و إ ل ا ف ا ل أ ص ل و مريسيره و أ ن ا أ ع ب ث بالحصباء في ا ل ص ل ا ة فلما ن ص ر ف ت نهاني ل أ ن العبث ينافي الخشوع و ا ل إ ق ب ا ل على ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا زاد هذا العبث يبطل ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ينافي مقتضاها فلما ص ر ف ت نهاني وقال أ ص ن ع كما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ا ش ق ل يديك بما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصنع أ ص ن ع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وقلت وكيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كان إ ذ ا جلس في ا ل ص ل ا ة و ضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى و قبض أ ص ا ب ع ه كلها و أ ش ا ر القبض مقتضاه هكذا يقبض ا ل أ ص ا ب ع كلها ما عدا السبب و أ ش ا ر ب ا س ب و ع التي تلل بها هذا مقتضى القبض لكن مقتضى قوله و عقد ثلاثا و خمسين من يصورنا ثلاثا و خمسين اليمنى تحسب عشرات و العقد على كل حال الحساب بهذه ا ل ط ر ي ق ة مهجور ولو عرفنا الثلاثه وخمسين ما عرفنا ا ل م ئ ة ولا عرفنا غيرها من الارقام لكن الحديث الذي عندنا مفسر يقول ما حكم من اذا رن جواله في ا ل ص ل ا ة واخرجه ونظر فيه ثم أ ر ج ع ه إ ل ى مكانه هل هذا عبث معفو عنه أ م لا أ م ا إ غ ل ا ق ه فهذا معفو عنه ل أ ن ه يحقق م ص ل ح ة أ ع ض ا ء أ م ا يطلع الجوال ينظر من اتصل عليه هذا موجود عن بعض الناس هذا انصراف عن ا ل ص ل ا ة هذا خطر على ا ل ص ل ا ة يقول فلما انصرفت راني و قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع فقلت و كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع قال اذا جلس في ا ل ص ل ا ة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى و قبض اصابعه كلها و اشار باصبعه التي ت ل الابهام يعني السباب على كل حال فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام اثناء التشهد لم ي أ ت ي على ص ف ة و ا ح د ة و الاختلاف الوارد في ذلك اختلاف تنوع على أ ن يفعل هذا م ر ة و هذا م ر ة كله صحيح و وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى و قال هكذا كان يفعل ب أ ص ب ع ه التي تلي ا ل إ ب ه ا م زاد سفيان بن عيينه عن مسلم ا ل إ ش ا ر ة و أ ش ا ر ب أ ص ب ع ه التي تلي ا ل إ ب ه ا م ا ل إ ش ا ر ة معروفه ا ن المرض بها رفعها فقط و تحريكها زاد و هي مذبه الشيطان ي ن ي هل تذب الشيطان اي ث ا ب ت ة م ر ف و ع ة أ و لا بد من تحريكها لا يسهو أ ح د ك م ما دام يشير ب أ ص ب ع ه هذه ا ل ز ي ا د ة عند عبد الرزاق في م ص ن ف ه وعن ابن عمر رفع أ ص ب ع ه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها قال العلماء أ ن المراد ب ا ل إ ش ا ر ة هنا ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى التوحيد فعندنا إ ش ا ر ة إ ل ى التوحيد وعندنا الدعاء بها و بعد ن ه ا ي ة ح د ي ث الباب تقرر ا ل أ م ر إ ن شاء الله تعالى و على هذا العمل ا ل يسير ي في ا ل ص ل ا ة لا يفسدها و لذا لم ي أ م ر ه ب ن عمر ب ا ل إ ع ا د ه يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن د ن ا ن انه سمع عبد الله بن عمر و صلى إ ل ى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أ ر ب ع تربع و ثنى رجليه يقول الباجي التربع ث ر ب ا ن أ ح د ه م ا أ ن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى و رجله اليسرى تحت ركبته اليمنى و هذا معروف و الثاني أ ن يتربع و يثني رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه و ساقه اليمنى يقول تحت فخذه و ساقه اليمنى و يثني رجله اليمنى فتكون عند أ ل ي ت ه اليمنى و يشبه أ ن تكون هي هذه ا ل ص و ر ة هي التي عابها ابن عمر كيف تصور ا ل ث ا ن ي ة نعيد الوصف ا ل ث ا ن ي ة ت ر ب ى و يثني رجله أ و رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه و ساقه اليمنى و يشبه أ ن تكون هذه هي التي عابها هذا كلام الباجر على كل ح ا ل التربع ث ن ى رجليه واضح خلنا على ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ما لازم على ا ل ص و ر ة المفهومه ل أ ن التربع معروف حتى في الخلاف بين اهل العلم ف التربع وعدمه في ص ل ا ة الجالس وما اختلفوا في كيفيته فخلونا على التربع المعروف فلن تمسونا ي ا ل آ ن تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله لكن ف ا ئ د ة في الاتيان بثنى رجليه ان ه ت ر ب ع يكفي يعني تصريح ب م ا هو مجرد توضيح او له فائده قوله ثنائيه هذا كلام ف ا جاء ا ل ح فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه ل أ ن التربع خلاف ما ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في جلوس ا ل ص ل ا ة سواء كان بين السجدتين أ و في التشهد عاب ذلك عليه فقال الرجل ف إ ن ك تفعل ذلك ابن عمر أ ن ت ت س و ي أ ن ت تربع ص ل ي متربع فقال عبد الله بن عمر ف إ ن ي أ ش ت ك ي مع أ ن ه ليس بمطرد قد بعض الناس اذا صار يشتكي قد يتيسر و ت ر ب ى ا ل ت ر ب على ا ل ا يمكن هذا الجليس اللي جنب ابن عمر هذا قلد ابن عمر في جلسه صحابي مؤتسي قال قال ف إ ن ي أ ش ت ك ي ولذا ليحرص طالب العلم على تطبيق ا ل س ن ة ل أ ن ه المقصود الشخص نفسه ا ل ا شخص مامور بالاقتداء لكن من يقتدي به أ ي ض ا و يضل بسببه ف ا ل إ ن س ا ن نشوف بعض ا ل أ خ و ا ن و إ ن كانوا كبار يعني ح س و ب ي ن على أ ه ل العلم لا يحرصون على تطبيق السنه م و ج و د ة لا يحرصون على تطبيق السنن و ع ا م ة الناس و ر ا ه ه لكن لو حرص الجميع على تطبيق السنه من علماء و طلاب ع ل م بل وجد من بعض العوام من ينكر السنن بسبب ص ن ي ة بعض أ ه ل العلم فاني أ ش ت ك ي قال ا ل ب ا ج ي ل أ ن ه كان فدع بخيبر فلم تعد و رجلاه إ ل ى ما كانت عليه فدع بخيبر فلم تعد و رجلاه إ ل ى ما كانت عليه ولا يمنع ان تكون رجليه على كل حال الرجل معيبه معي انا وجدت شخص ي ت و ر ك إ ل ى ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى يتاخذ سنه ا ل ت و ر ك إ ل ى ا ل ج ه ة ك ذ ه قال ولو صار عليه حادث صرت ما أ ق د ر ت اني رجلي هذا ممكن إ ذ ا صارت الرجل معيبه لا يكلف الله نفسا الا و س ع ه لكن إ ذ ا كان ممن يقتدى به عليه أ ن يبين نعم إ ذ ا كان ممن يقتدى به عليه أ ن يبين وحدثني عن مالك عن ص د ق ة بن يسار الجزري نزيل م ك ة عن ا ل م غ ي ر ه بن حكيم الصنعاني أ ن ه ر أ ى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في ا ل ص ل ا ة على صدور قدميه يرجع في سجدتين في ا ل ص ل ا ة على صدور قدميه فلما انصرف ي ن فرغم ن ص ل ا ت ي ذكر له ذلك فقال ابن عمر إ ن ه ا ليست س ن ة ا ل ص ل ا ة إ ن ه ا ليست سنه ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا أ ف ع ل هذا من أ ج ل أ ن ي أ ش ت ك ي فلا أ ق د ر على فعل ا ل س ن ة العذر كيف يرجع في سجدتين في سجدتين في ا ل ص ل ا ة على صدور قدميه اشمعنا على صدور قدميه نعم على أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ه في سجدتين ما المراد به اللي هي الاستراحه اللي سمونا استراحه يعني بعد أ ن يفرغ من سجدتين في غير موضع الجلوس نطبق على جلسة لان سجدتين بعد ا ل ث ا ن ي ة تشهد ا ل أ و ل سجدتين بعد الرابعه لكن سجدتين بعد ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و بعد الثالثه هذه الاستراحه يسمون ه ا ا س ت ر ا ح ة و ليست ا س ت ر ا ح ة ل ز ي ا د ة م ش ر ق ة و تاتي ان شاء الله ياتي ذكرها في سوره ا ل ص ل ا ة يرجع في س ج د ت ي ن في ا ل ص ل ا ة على صدور قدميه يعني الذي قال عنه ابن عباس هو ا ل إ ق ع ه الذي قال عنه ابن عباس أنه سنه قال سنه سعيه م س ل فلما انصرف فرغ من صلاته ذ ك ر و ا ذلك فقال ابن عمر انها ليست س ن ة ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا ا ل س ن ة كما جاء عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ابي حميد وغيره من الافتراش و ا ل ت و ر ك وعلى كلام الاخوان قال ابن ا ه و الظاهر انه بعد ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ل ث ة كن هي ب ما تسمى ب ا ل ا س ت ر ا ح ة لكنه ما يفترش ل أ ن ه لا ي س ت غ ي ب فقال إ ن ه ا ليست س ن ة ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا افعل هذا من أ ج ل أ ن ي أ ش ت ك ي فلا أ ق د ر على فعل ا ل س ن ة للعذر ومثله لو بين السنتين يعني الجلوس الخفيف نعم الجلوس الخفيف علشان يشمل كل ما قيل ممكنك و أ ن ت م ترون الذي لا يستطيع الذي في رجليه عيب يجلس على أ ي حال في الجلوس الخفيف لكن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يجلس التشهد ا ت و ر ث لا اقول تورك ضبط اموره ل يعني صار ب يطور ف ي ج ل س ة الجلوس الخفيف تختلف عن ج ل س ة الجلوس الطويل نعم بلا شك ت ج د و اذا إ كان لا يستطيع ان يثني رجليه مده لكن بين ا ل س ج د ت ي ن ما يمده ل أ ن ه خفيف أ م ا في التشهد ا إ ذ ا كان لا يستطيع ان يثني رجليه مده كلام على ا ل إ ق ع ه الجلوس على صدور القدمين الذي قال عنه م ن عباس انه سنن ينكره ابن عمر وانكره جمع من ا ل نزل ا ل إ ق ع ه عليه والخلاف في هذه ا ل م س أ ل ة معروفه و إ ن م ا افعل هذا من أ ج ل أ ن ي أ ش ت ك ي وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أ ب ي بكر ان وضع ا ل أ ص ب ع وعدم ا ل ت ح ر ي ك و التحريك وردت فيه أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة فلو حضر أ ح د الاخوان بحث يجمع اطراف ن ا كتب و ن ق ر أ ه غدا إ ن شاء الله ن ن ا ق ش و طيب م س أ ل ة ا ل أ ص ب ع وكيف وضعها هل تثنى هل تحرك هل متى تحرك أ و لا تحرك أ ب د ا ل في التشهد قلت بكل هذا و جاء نصوص تدل على هذا و هذا قال و حدثني عن مالك عبد الرحمن بن الخاسر بن محمد بن أ ب ي بكر عن عبد, عبد الله بن عمر ب بن د الله ع بن الخطاب أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن ه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في ا ل ص ل ا ة يعني إ ذ ا جلس للتشهد قال ففعلته أ ي التربع و أ ن ا يومئذ حديث السن صغير اقتداء به فنهاني عنه عبد الله يعني أ ب ا ه وقال إ ن م ا س ن ة ا ل ص ل ا ة أ ن تنصب رجلك اليمنى وتثني ا رجلك اليسرى فقلت لو ف إ ن ك تفعل ذلك فقال إ ن رجلي لا تحملاني أ ن تنصب رجلك اليمنى وتثني ا رجلك اليسرى وهذا شامل للافتراش و ا ل ت و ر ق اليمنى م ن ص و ب ة واليسرى م ث ن ي ة لكن هل تكون تحت اليه أ ل أ و تحت س ا ق الرجل اليمنى لم يتعرض لذلك فهو محتمل ا ل ت و ر ك نعم و محتمل للافتراش إ ل ا أ ن ا ل ر و ا ي ة ا ل ل ا ح ق ة و جلس على وركه ا ل أ ي س ر نعم دليل على أ ن ه يتورك إ ن م ا س ن ة ا ل ص ل ا ة قول الصحابي س ن ة أ و من ا ل س ن ة لا شك أ ن ه في حكم المرفوع و لو قاله كما هنا بعد النبي صلى الله عليه الصلاه و السلام ب أ ع ص ر و لذا يقول حافظ عراقي رحمه الله قول ا ل ص ح ا ب ي من ا ل س ن ة أ و نحو امرنا حكمه الرفع و لو بعد النبي قاله ب أ ع ص ر ي على الصحيح و هو قول اكثر هو اللي يخشى ا ن ا ن السليم قد لا يستطيع تطبيق ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة لكن المعيب قد يستطيع إ ذ ا كان عيبه على ا ل ج ه ة التي لا يستطيعها السليم صح ولا لا يعني قد يكون العيب في الرجل أ ث ر كسر و لا شيء صار ا ل س ه ل عليه ما لا يستطيع السليم ولا يستطيع ما يستطيع السليم ممكن هذا ممكن نعم ممكن ولا غير ممكن ل أ ن المعيب قد يفعل شيء لا يستطيع ا ل ل ل ي أ ن الرجل خلاص توجهت حيث وجهها العيب فقال إ ن رجلي لا تحملان ي ب ت ج د ي د النوم و يجوز التخفيف ورجلي كذلك اكثر وفي ر و ا ي ة ا ل حكاها ابن التين في شرح البخاري إ ن رجلاي بالالف وهذا جار على ل غ ت ي من يلزم المثنى ا ل أ ل ف قال ابن عبد البر اختلفوا في التربع في ا ل ن ا ف ل ة وفي ا ل ف ر ي ض ة للمريض ف أ م ا الصحيح فلا يجوز ل و التربع ب إ ج م ا ع العلماء قال ز ر ق ا ن ي و ل ع ل ه أ ر ا د بنفي الجواز الكراهه يعني في م و ض ع ا ل ت ش ا ه د ا ل أ و ل رجل سليم في ا ل ف ر ي ض ة بدلا من أ ن يفترش تربح ياثم ولا ما ي أ ث م يعني هل يجب عليه أ ن يفترش النبي صلى الله عليه وسلم افترس لكن ما أ م ر به نعم يعني م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة فيها أ م ر هنا يقول لعله أ ر ا د بنفي الجواز الكراهه نعم لا يجوز ب ا ل إ ج م ا ل أ ن يفعل هذا ل م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة لكن هل معنى لا يجوز يحرم أ و يكره اللفظ يسعى الجميع ل ن م ل أ ن قول لا يجوز يعني لا يباح فهل المقابل لرفع ا ل إ ب ا ح ة يعني هل ا ل ا ب ا ح ة والتحريم من باب النقيض أ و من باب الضد ا ل إ ب ا ح ة مع التحريم يعني ما في ثالث نعم م اذا في ثالث إ كان في ثلاث ثالث فيه ضد ولست ي بنقيض ل أ ن النقيضين لا يرتفعان و لا يجتمعان و الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعا يحل محلهم شيء ثالث و حدثني أ ح ي ى عمالك عم عن ي ح ب بن سعيد أ ن القاسم و بن محمد أ ر ا ه م الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى و ثنى رجله اليسرى و جلس على وركه ا ل أ ي س ر هذا إ ي ش التورك و لم يجلس على ق د م ه ثم قال أ ر ا ن ي هذا الجلوس عبد الله ابن عبد الله بن عمر و حدثني أ ن أ ب ا ه كان يفعل ذلك ي ت و ر ك بن عمر نعم ي ت و ر ك بن عمر و بعد العيب يتوراك ت و ر ك بعد العيب ل أ ن العيب حصل بخيبر و ابنه عبد الله ما أ د ر ك الخيبر بل بعدها ب أ ز م ه يعني هل يحتمل أ ن الذي به من المرض ما يشبه الروماتيزم مثلا ً يشتد ويزول أ ح ي ا ن ا أ و هم من باب تصلب العظام أ و تشدد ا ل أ ع ص ا ب بحيث لا يستطيع مطلقا إ لانه هنا استطاع عبدالله ابنه بعد ا ل ق ص ة بها ازمان و حدثني أ ن أ ب ا ه كان يفعل ذلك و السند ما فيه ادنى إ ش ك ا ل ب د أ ي ت و ر ك ب ع ذ ا ل ك ب ا ر إ ل ا إ لما ا ل آ ن هذا م ت أ خ ر هذا م ت أ خ ر بلا شك و الالم الذي بكونه يشتكي من اثار خ ي ب ة لكن على كل حال م س أ ل ة التورك ا ل ح ج ة فيها ح د ث ا ن حميد تورك المنسوب لابن عمر هنا فيه يعني ما في إ ش ك ا ل ي عن سنه صحيح مثل الشمس نعم هو موافق لما جاء في حديث ابي حميد الساعدي وفيه التورك خرجه البخاري بعد خبر ابن عمر السابق بن عمر حديث ابن عمر الذي فيه عدم بيان الجلوس له ت و ر ك ه وافتراش أ ر د ف ه البخاري رحمه الله تعالى بحديث أ ب ي حميد نعم سأل الله ن ع ك قال ا ل إ م ا م يحيى رحمه الله تعالى باب التشهد في ا ل ص ل ا ة عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أ ن ه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله ط ي ب ا ت الصلوات لله السلام عليك ايها النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله مالك ن ا ا ل نافع إن, ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله شهدت أ ن م ح م د رسول الله يقول هذا في الركعتين ا ل أ و ل ي ي ن ويدعو إ ذ ا قضى تشهده بما بدا له ف إ ذ ا جلس في آ خ ر صلاته تشهد كذلك أ ي ض ا إ ل ا أ ن ه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له ف إ ذ ا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على ا ل إ م ا م ف إ ن سلم عليه أ ح د عن يساري رد عليه عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ا ب ي عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول إ ذ ا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله ش ه د و ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا ً عبده ورسوله السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ع مالك عن ي ح ي بن سعيد ا ل ع ص ا ر ي عن القاسم ب محمد أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إ ذ ا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن مالك انه أن سال ابن شهاب ونافعا م و ل ا ب ن عمر رضي الله تعالى عنهما ع رجل دخل مع ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة فقد سبقه ا ل إ م ا م بركعه ايتشهد معه في الركعتين و ا ل أ ر ب ع و إ ن كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه قال مالك رحمه الله وهو ا ل أ م ر عندنا في هذا الباب ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى تشهد ذكر عمر عمر ذلك الباب الإمام مالك تعالى وابن على عمر عمر تصر وعائشة ولم ا يذكر تشهد ابن مسعود ولا تشهد أ ب ي موسى ولا ما ي ر و ع عن جابر في الباب مما اعتمده ج م من أ ه ل العلم قال رحمه الله باب التشهد في ا ل ص ل ا ة تشهد تفعل من تشهد تشهدا ت ش تكلم تكلما مصدر ا ج ت م ا ل ه على النطق ب ش ه ا د ة الحق فيه أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله تغليبا لها على ب ق ي ة أ ذ ك ا ر ه لشرفها يعني التشهد فيه تحميد وتمجيد و أ ذ ك ا ر و أ د ع ي ة لكن غلبت ش ه ا د الحق لشرفها و أ م ا حكمه فلم يوجبه مالك ولا أ ب و ح ن ي ف ة بل قال مالك إ ن ه س ن ة و أ و ج ب ه أ ح م د و ج م ا ع ة في الجلوسين أ ن هناك انفكاك بين التشهد وبين الجلوس للتشهد جلسه التشهد لا يختلف و نعم ن لكن ذكره على خلاف بينهم في ا ل أ و ل ذكره هو المختلف فيه الواجب أ و س ن ة لم يجبه مالك ولا أ ب و ح ن ي ف ة كغيرهم ن ا ل أ ذ ك ا ر غير ا ل ف ا ت ح ة كما تقدم عندهم التسبيح والتحميد و غ ي ر ه كلها س ن ة واوجبه أ ح م د ل أ ن ه يوجب كثير من ا ل أ ذ ك ا ر و جماعه في الجلوسين معا و أ و ج ب ه الشافعي في ا ل آ خ ر دون ا ل أ و ل و روى أ ب و مصعب عن مالك القول ا ل ذكرناه ي ذ عن مالك و م ش ه و ر من ا روى أ ب و مصعب عن مالك من تركه بطلت صلاته من تركه بطلت صلاته يقول حدثني يحيى عن مالك ولا شك أ ن النبي عليه الصلاه و السلام داوم عليه و سجد لتركه مع الجلوس له فدل على أ ن ه مؤكد لم يكن م... واجب ع ل ا شكل ل ن سي... ه جبره بالسجود قد يقول قائل أ ن السجود كما س ي أ ت ي للجلوس له لأ. لا له على كل حال ا ل م س أ ل ة ا ل خ ل ا ف ي ة ووجوبه هو الظاهر حدثني يحيى عمالك ن عن م شهاب عن عثره بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري ن س ب ة إ ل ى ق ا ر ة باطن م ن خ ز ي م ة بن م د ر ك ة أ ن ه سمع عمر بن ا ل خطابه على المنبر يعلم الناس و ه موقوف عليه لكن له حكم الرفق و اسناده صحيح الى عمر و يعلمه الناس على المنبر و بهذا رجحه بعض العلماء نعم رجحه مالك لان عمر كان يعلمه الناس على المنبر كما قيل نظيره في دعاء الاستفتاح يعلم الناس التشهد يقولوا قولوا التحيات جمع تحيه تحيه السلام او السلامه من الافات و النقائص الزاكيات لله هي ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة لا بد أ ن تكون خ ا ل ص ة لله عز و جل الطيبات ما طاب من القول و الفعل الصلوات الخمس أ و جميع الصلوات خ ا ل ص ة لله عز و جل لا بد أ ن تكون كذلك السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله و بركاته السلام هنا ا ل س ل ا م السلام عليك أ و ا ل ت ح ي ة ا ل ت ح ي ة عليك أ ي ه ا النبي وهو خطاب للبشر عليك وهو خطاب أ ي ض ا لغائب بل هو خطاب لميت وهو مخصوص بذلك يعني يستمر يعني كان الخطاب في حياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم يستمر بعد ذلك من غير تغيير ل أ ن ه متعبد بلفظه م ت ع ب د بلفظه لا يجوز أ ن تقول السلام على رسول الله ل م ا ت أ ت ي باللفظ الثابت و لا تقول السلام على سيدنا رسول الله ل أ ن ه متعبد به و إ ن كان سيدنا آ د م عليه ا ل ص ل ا ة و السلام السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله و بركات ه السلام علينا و على عباد الله الصالحين القائمين بحقوق الله و حقوق عباده أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسوله ق ر و أ ع ت ر ف و أ ج ز م ب أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود بحق إ ل ا الله عز وجل واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله م ح م د عبد لله لا يصرف له شيء من حقوق الله جل وعلا و ر أ و ه ر س و ل منه مرسل إ ل ى جميع الثقلين الجن و ا ل إ ن س ثم بعد هذا ذكر حديث تشهد ابن عمر قالوا حدثني عن مالك عن ن ا ف ع أ ن عبد الله بن عمر كان يتشاهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله كما تقدم في حديث أ ب ي ه السلام علي, على النبي السلام على النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت ان لا إ ل ه الا الله شهدت أ ن م ح م د رسول الله يقول هذا في الركعتين ا ل أ و ل ي ي ن ويدعو يدعو بما أ ح ب اذا فرغ من تشهده هذا بما ب د أ له مالك عن نافع ع ن ابن عمر سند صحيح لا إ ش ك ا ل فيه ويدعو إ ذ ا قضى تشهده فاذا جلس في آ خ ر صلاته التشهد ا ل أ خ ي ر تشهد كذلك من لفظ المذكور إ ل الا أنه يقدم ا ت ش ه د إ ل أ ن ه يقدم التشهد كيف يقدم التشهد يقول شهدت قبل ق و ل ي التحيات لله هذا مقتضى اللفظ طيب ا ل أ و ل ويدعو إ ذ ا قضى تشهده إ ذ ا ما في فرق نعم إ ذ ا قلنا به هذا أ ن ه يقدم التشهد على الدعاء صار ما في فرق من التشهد ا ل أ و ل والثاني نعم ف إ ذ ا قضى تشهد هو اراد أ ن يسلم قال السلام على النبي نعم ماذا خلق فرق يعني ت أ خ ي ر السلام على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد ا ل أ خ ي ر السلام ع ل ى النبي و ر ح م ة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم يعني لو أ ن شخصا اعتاد ت ش ا ه د م ع ي ن مثلما ا ع ت د ن ا تشاهد ا ل مسعود يسمع بهذا التشهد ا ل أ و ل م ر ة ولا يعرف إ س ن ا د ه اي م ع ر ف م ع ر ف ع ن د اختلاف المذاهب لكن الكلام على شخص لم يسمع مثل حديث النعمان حديث الشبهات الذي حفظ في صغره من ا ل أ ر ب ع ي ن على ا ل ر و ا ي ة ثم يسمع ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى مشبهات متشابهات مشتبهات نعم يعني ينفر من هذا لكن ينبغي لطالب العلم أ ن يكون يحتمل مثل هذه الاختلافات اذا صحت ا س ا ن ي د على كل حال هذا موقوف على ابن عمر ق و ل بن عبد ا ل ب ر ل ه حكم الرفض السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سؤال من الله جل وعلا ودعاء ب ا ل س ل ا م ة السلام و ا ل س ل ا م ة بمعنى كالمقامه المقامة ثم قال وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة تشهد ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا كانت تقول إ ذ ا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته ا ل س ل ا م علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم تنتهي المعنى هذا أ ن ه ا لا تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام نعم في ح... التشاهد ابن عمر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على ا ل إ م ا م ايش معنى يرد على ا ل إ م ا م يقول عليكم السلام إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م نعم بلفظه يعني هل ت ت أ د ى يتادى جواب ا ل ت ح ي ة بقولك السلام عليكم أ و معنى هذا أ ن ه يردد كلام ا ل إ م ا م وليس معناه الرد المعهود السلام عليكم ح د ث ن ي عن مالك عن ي ح ي بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إ ذ ا تشاهدت التحيات الطيبات و الصلوات الزاكيات لله أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن م ح م د عبده ورسوله السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم و ابن ل ا عبد البر أ ي ض ا هذا له حكم الرافع ل أ ن ه لا يمكن أ ن يقال ب ا ل ر أ ي هذه التشهدات التي أ و ر د ه ا ا ل إ م ا م ر ح م ة الله عليه عن عمر و ابن عمر و ع ا ئ ش ة وهناك ايضا تشهدات لم يذكرها تشهد ب ن مسعود وهو أ ص ح ما ورد في التشهد وتشهد أ ب ي موسى عند, في عند مسلم في صحيحه وما رواه ا ل ن س ا ء عن جابر بن عبد الله لكنه من ر و ا ي ة أ ب ي الزبير عنه بالعنعنه على كل حال اختلاف هذه الصيغ اختلف أ ه ل العلم في المختار منها اختلف أ ه ل العلم في المختار منها اختار أ ب و ح ن ي ف ة و أ ح م د و أ ك ث ر العلماء تشاهد ابن مسعود وقد أ خ ر ج ه ا ل أ ئ م ة ا ل س ت ة واختار مالك و أ ص ح ا ب ه تشاهد عمر لكونه يعلمه الناس على المنبر واختار الشافعي تشاهد بن عباس عند مسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته قال الترمذي أصح اصح ل ت ش ا ابن ه د حديث مسعود حديث في التشهد حديث, حديث, حديث ابن مسعود ويقول البزار روي من نيف و ع ث ن ي ن طريقا وسردها وقال لا أ ع ل م في التشهد أ ث ب ت ولا أ ص ح أ س ا ن ي د ولا أ ش ه ر رجال منه يعني من تشاهد ا ل مسعود ومن مرجحاته أ ن ه متفق عليه فهو مرجح وهذه الصيغ إ ذ ا ثبتت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثبتت أ س ا ن ي د ه ا وسلمت متونها من الشذوذ و ا ل ن ك ا ر ة والعلل ا ل خ ف ي ة فلا مانع من أ ن يكون اختلافها اختلاف تنوع ف ي أ ت ي المصلي أ ح ي ا ن ا بهذا و أ ح ي ا ن ا بهذا ل أ ن هذه ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام فكيف ت ر د ما ثبت منها عن النبي عليه الصلاه والسلام كيف لا يقال و نحتاج إ ل ى ثبوت أ س ا ن ي د ه ا و هنا ما ذكره ا ل إ م ا م مالك لا إ ش ك ا ل ف ي ه صحيح ل من نسبه إ ل ي ه و هو إ ن كان موقوف لفظا إ ل ا أ ن ه في حكم مرفوع ل أ ن ه لا يقال ب ا ل ر أ ي نعم ما ترك من مما ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في هذه التشهدات ف ا ل ص ل ا ة على النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م والتعوذ بالله من أ ر ب ع نعم يؤخذ من النصوص ا ل أ خ ر ى و ا ل ز ي ا د ة ا ل م ق ب و ل ة يقول حدثني عن مالك أ ن ه س أ ل ابن شهاب ونافعا مولاى بن عمر عن رجل دخل مع ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة وقد سبقه ا ل إ م ا م ب ر ك ع ة أ ي تشهد معه في الركعتين و ا ل أ ر ب ع وان كان, له كان ذلك له وترا فقال يتشهد معه شخص مسبوق ب ر ك ع ة أ د ر ك ا ل إ م ا م في ا ل ث ا ن ي ة جلس ا ل إ م ا م بعد ثانيته التي هي أ و ل ى بالنسبه لهذا ا ل م س ب و ق يلزم ا ل م ت ا ب ع ة فاجسمه انما جوع ا ل إ م ا م لاتم به فلا تختلف عليه لا بد أ ن يجلس قد يقول ا ل قائل هذا ل يجلس م وضع و ج ل و س بين الولى والثاني ل يجلس م وضع و ج ل و س كيف يتاب ع يتابع لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قد يقول ل ا قائل هل تصح ص ل ا ة من جلس للتشهد أ ك ث ر من عدد الركعات يصح ولا ما يصح كيف متى غ ر ب يا الله م يجلس التشهد أ ك ث ر من عدد الركعات يعني فاته, وركعتان. فاته وركعتان. ركعتان فاته, نعم فاته. رفع ك ركعتان ع ت ا ن ا ل إ م ا م من الركوع في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة و اقتدى به دخل معه جلس معه التشهد ا ل أ و ل و الثاني ثم إ ذ ا جاء ب ر ك ع ة جلس ثم إ ذ ا جاء بالثانيه جلس نعم أ ر ب ع ة ش ه و د ا في ثلاث ركعات وهذا بعضها إ ن م ا وجب للاقتداء نعم و إ ل ا ف ا ل أ ص ل انه في ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة التي ادركهما مع ا ل إ م ا م ما في جلوس أ ص ل ا ب ا ل ن س ب ة له لكنه يجلس هنا للاقتداء قال وقد سبقه ا ل إ م ا م بركعه يتشاهد معه في الركعتين و ا ل أ ر ب ع وان كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه هذا بن شهاب ونافع عن رجل اذا دخل معه سئل هذا مالك س أ ل ابن الشهاب و نافع فاجابه بذلك فقال ا ل إ م ا م مالك و الامر و هو ا ل أ م ر عندنا و هو ا ل أ م ر عندنا يعني ب ا ل م د ي ن ة و هذا أ ي ض ا مما لا نزاع فيه مما لا نزاع فيه ي ن هو راي مالك فقط لحديث ان ل م ج و ع الى الامام لاتم به يقول الباجي في شرحه وجه ذلك ان الماموم ج ه ذلك ل أن ا أ م و عليه يتبع ا ل إ م ا م في ا ل أ ف ع ا ل وان لم يعتد بها ولن يعتد ب ا ل ت ش ا و د ا ت التي ادركها مع ا ل إ م ا م نعم وان لم ع ت د بها والاقوال تتبع ا ل أ ف ع ا ل قد يقول قائل يتبعه في ا ل ص و ر ة فيجلس لكن م ا تشاهد ل أ ن هذا ليس موظف الشاهد نعم أ ل ا يمكن أ ن يقول مثل هذا انت لا تختلف عليه ي ج ل س مثل ما يجلس لكن لا تشاهد ل أ ن ه ذ ا ليس موظف الشاهد ب ن س ب ه لك يقول و ا ل أ ق و ا ل تتبع ا ل أ ف ع ا ل أ ل ا ترى أ ن ه متى سقطت عن ا ل م أ م و م ا ل أ ف ع ا ل سقطت ا ل أ ق و ا ل نعم يعني من المسبوق الذي يدرك لمن في الركوع سقط عنه القيام هل نقول ما دام سقط عنك القيام ائت ب ا ل ف ا ت ح ة نعم القوت ل ب ع للفعل أ ل ا ترى أ ن ه متى سقطت عن ا ل م أ م و م ا ل أ ف ع ا ل سقطت ا ل أ ق و ا ل ب أ ن يدركه راكعا فيما أ س ر فيه ب ا ل ق ر ا ء ة يدركه راكعا فيما أ س ر فيه ب ا ل ق ر ا ء ة لماذا نص على ما أ س ر فيه ب ا ل ق ر ا ء ة ا ل ل ي أ ن ا عندهم فيما يسر فيه ا ل إ م ا م تجمع و إ ن لم تسقط ا ل أ ف ع ا ل ب أ ن يدركه في أ و ل ا ل ر ك ع ة لم تسقط ا ل أ ط و ا ل ف إ ذ ا كان ا ل م أ م و م يتبع إ م ا م ه في الجلوس و إ ن كان لا يعتد به فكذلك في التشهد و الا معتد به تقول م دام يعفى عن هل يصلى جنبي ذا ل ف ا ت الركعه ع ف ي ن ه من ف ا ت ح ه اذن أ ن ا من اقارن ف ا ت ح ة نعم نقول لا هذا سقط عنه الفعل ل أ ن ه مسبوق فسقط عنه ذكره ه ل ا هو ا ل ق ر ا ء ة أ ن ت الزمت بال بالقيام مع ا ل إ م ا م إ ذ ن يلزمك ذكر هذا, هذا الفعل ظ ا ه ن نعم سال نعم ن ع ك باب ما يفعل من رفع ر أ س ه قبل ا ل إ م ا م عن مالك عن محمد بن عمرو بن ع ل ق م ة عن مليح بن عبد الله السعدي عن ابي و ر ي ر ه رضي الله عنه قال الذي يرفع ر أ س ه ويخفضه قبل ا ل إ م ا م ف إ ن م ا ناصيته بيد شيطان قال مالك رحمه الله في من سها فرفع ر أ س ه قبل ا ل إ م ا م في ركوع أ و سجود إ ن ا ل س ن ة في ذلك ان يرجع راكعا أ و ساجدا ولا ينتظر ا ل إ م ا م وذلك خ ط أ ممن فعله ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه الذي يرفع راسه ويخفضه قبل ا ل إ م ا م إ ن م ا ناصيته بيد شيطان يقول رحمه الله تعالى باب ما يفعل من رفع ر أ س ه قبل ا ل إ م ا م الذي يرفع ر أ س ه قبل ا ل إ م ا م ب أ ن يخفى عليه صوت ا ل إ م ا م فيغلب على ظنه أ ن الإمام, الامام قد رفع الذي ن ص ي ت ه ب ي د الشيطان هذا الذي تعمد لكن شخص قلب ا على ظنه أ ن ا ل إ م ا م قد رفع فرفع فوجد ا ل إ م ا م راكع أو ساجد يقول ر يرجع ج ع مثل كما لا هذا بد أن ا إمام مالك ل ا الإمام ينتظر حدثني ت حتى ى يرفع قائمة حتى يرفع يقول باب ما يفعل يقول أثر رفع رأسه رفع إمام الإمام قائمة ما من وما حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام باب صلاة قبل قبل ح رأسه يحيى عن مالك عن محمد بن عمري بن ع ل ق م ة بن مقاص عن مليح ا بن عبد الله السعدي هذا لا يوجد ل و ت ر ج م من الكتب ا ل م ت د ا و ل ة انما ذكره ابن أ ب ي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا حينئذ يكون مستور مجهول مافيا منهم من يطلق المستور بايذاء المجهول ومنهم من يقول المستور هو مجهول الحال, الحال باطنا لا ظ ا ه ر نعم على كل حال ت ق ب ل روايه ولا ما تقبل منهم من ي ط ل د أ ن من ذكره البخاري في تاريخه أ و ذكره ابن أ ب ي حاتم في تاريخه ولم ي ذ ك ر ه فيه جرحا ولا ت ه د ي ل ا يقول ث ق ة كثيرا ما يقول الشيخ احمد شاكر تقليدا لبعض من سلف ذكره البخاري ابن أ ب ي حاتم فهو ث ق ة احيانا يقول فهذا أ م ا ر ه توثيقه على كل حال هذا قول لبعض ه م لكن ابن أ ب ي حاتم نص في ا ل م ق د م ة أ ن ه ذكر بعض الرواد ولم ي ذ ج د فيهم كلام ل أ ح د ولم يترجح له قول فترك هذا يدل على أ ن ه م مجاهيل نعم دل على أ ن ه م مجاهيل و هذا منهم عن ابي هريره انه قال الذي يرفع ر أ س ه و يخفضه قبل ا ل إ م ا م يرفع ر أ س ه من الركوع أ و السجود و يخفضه فيهما يسجد قبل ا ل إ م ا م و يركض قبل ا ل إ م ا م ف إ ن مناصيته بيد ش ي ط ا ن و الخبر هذا و إ ن كان فيه المذكور و و مجهول إ ل ا أ ن اللاحق يؤيده قال مالك في من سهى فرفع ر أ س ه قبل ا ل إ م ا م في ركوع او السجود إ ن ا ل س ن ة في ذلك أ ن يرجع راكعا أ و ساجدا و لا ينتظر ا ل إ م ا م حتى يرفع حتى من الركوع من السجود و ذلك خطا ممن من فعله يعني الذي ينتظر خطا الذي ينتظر حتى يرفع ا ل إ م ا م خ ط أ ممن فعله ل أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ل ي ؤ ت م به ليقتدى به فلا تختلف عليه و الرفع و الخفض قبله من الاختلاف عليه الرفع و الخفض قبله من الاختلاف عليه و قال أ ب و هريره الذي يرفع ر أ س ه و يخفضه قبل ا ل إ م ا م إ ن م ا ناصيته بيد شيطان يجره منها حيث شاء أن إ ذ ا كانت الناصيه بدى الشيطان نعم ناصيه مقدم ا ل ر أ س ك أ ن ه جعل قياده بيد الشيطان و الشيطان يريده المهالك فيجره منها حيث شاء فيوقعه في ح ر م ة يعني فيما حرمه الله في ح ر م ة التقدم على ا ل إ م ا م كما هو ظاهر الحديث و جاء أ ي ض ا الذي يرفع ر أ س ه قبل لا اما يخشى اما يخشى الذي يرفع ر أ س ه قبل ا ل إ م ا م أ ن يحول الله ر أ س ه ر أ س حمار أ و يجعل صورته و ص و ر ة حمار هذا وعيد شديد والعلماء يختلفون في حكم ص ل ا ة المسابقه الذي يسابق الامام فمنهم من قال بالبطلان لهذا ا ل و ع ي د الشديد و ل أ ن ه لا وحده صلى ولا ب إ م ا م اقتدى ومنهم من يقول صلاته ص ح ي ح ة ل أ ن ه مع هذا ا ل و ع ي د الشديد لم يؤمر ب ا ل إ ع ا د ه الجمهور على أ ن صلاته ص ح ي ح ة ل أ ن ه لم يؤمر ب ا ل إ ع ا د ه و أ ه ل الظاهر روايه عن احمد أ ن صلاته ب ا ط ل ة علي ان ي ع ي د ه أ م ا يخشى الذي يرفع ر أ س ه قبل ا ل إ م ا م أ ن يحول الله صورته ص و ر ة حمار هذا مسخ بلا شك و وعيد على ارتكاب هذا المحرم و أ ي ه م ا أ س ه ل ع ق و ب ة الدنيا و ع ق و ب ة ا ل آ خ ر ة إ ذ ن أ س ه ل على ا ل إ ن س ا ن أ ن تحول ص و ر ة ه ص و ر ة حمار و لا ت د خ ل له ا ل ع ق و ب ة في ا ل آ خ ر ة أ ن المنصوص عليه في حديث المتلاعنين ان عذاب الدنيا أ س ه ل عذاب ا ل آ خ ر ة بلا شك اذا مسخ عوقب في الدنيا و لن يجمع الله ل و بين عقوبتين لكن إ ذ ا لم يمسخ ما في شك ان ا ل إ ن س ا ن يستعظم وجود مثل هذا ا ل أ م ر شيء فوق ما يتصور انسان ل إ او يتخيل ان يصلي مع الناس و يطلع ر أ س ه و ر أ س ه حمار لكن مع ذلك لا يرتد بعض الناس و ا ل أ م ر ليس بالسهل و ع ق و ب ة ا ل آ خ ر ة أ ع ظ م من ع ق و ب ة الدنيا و مسخ القلوب أ ع ظ م من مسخ ا ل أ ب د ا ن مسخ القلوب يقرر اهل العلم أ ن أ ع ظ م من مسخ الابدان و لذلك تجد ا ل إ ن س ا ن تمر عليه الاوامر و النواهي و لكانها شيء والله المستعان نعم إ ذ ا كبر فكبروا العطف بالفاء يقتضي التعقيب بلا شك انه مجرد ما ينقطع صوته تكبر لكن ا ل ت أ خ ر لا شك انه اختلاف على ا ل إ ي م ا ن لكنه ليس مثلا لا يعادل التقدم عليه نعم ل أ ن ه الاقتداء لا شك أ ن المطلوب التعقيب م ب ا ش ر ة لكن الذي ي ت أ خ ر لا يسلب لا الاقتداء نعم لكنه ليس مثل الذي يقتدي به مباشره و على كل حال الواجب م ت ا ب ع ة ا ل إ م ا م و أ م ا التقدم عليه فالخلاف بطلان صلاته محل نظر عند اهل العلم اختلاف و عرفنا الخلاف و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ت أ خ ر عنه فلا شك أ ن ه مخالف من ت أ خ ر لكن ليس مثل من خالف التقدم ا ل م و ا ف ق ة في تكبيره ا ل ا ح ر ا م إ ذ ا كبر قبل ا ل إ م ا م لم تناقص صلاته نعم لكن إ ذ ا كبر مع ا ل إ م ا م إ ذ ا كبر فكبر فنقول هذا مثل إ ذ ا ركع ف ر ك ع يعني اذا شرع في الركوع اخذ الركوع اركع ن س م ع ن ا هذا أ ن ه إ ذ ا فرغ من الركوع تركع كما في قوله اذا كبر يعني فرغ من التكبير كبر موافقه الامام في ت ك ب ي ر الاحلام حكمها نعم سمعنا يا اخوان يقول تبطل صلاته لماذا ل أ ن ا ل إ م ا م ما ن ع ق د ا ل ص ل ا ة و ل ا ب ن ه ا ي ة التكبير فقد اقتدى ب إ م ا م لم تنعقد صلاته هذا كلام ل ا شك ان ا ل م و ا ف ق ة ليست مثل المسابقه ة محل ا ا ل م و ا ف ق ة ليست مثل ا ل م س ا ب ق ة فاذا كبر مع ا ل إ م ا م يكون حكمه حكم المسابق لا تنعقد صلاته أ م ا من سابق في غير التكبير فعرفنا أ ن ه محل خلاف بين ه ذ ل ع م تبطل ا ل ص ل ا ة ولا ما تبطل علل علل وعلا ا ل أ ن تفترض أ ن ه الحروف مع الحروف الحروف مع الحروف يعني ب د أ بالالف مع الالف لا شك ان الصلاه على خطر أ م ا الجذب بطلانها احتاج إ ل ى ر س ا ل ة ا ل ص ل ا ة ل ل إ م ا م أ ح م د ذكر فيها م س أ ل ة ا ل م س ا ب ق ة وشدت فيها رحمه الله و إ ن كان ب ع ض مشكك في نسبتها إ ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د سأل من التحليل يقع بالتسليم و ا ل أ ك ث ر على أ ن الركن أ و الواجب على خلاف بينهم هو ا ل أ و ل ى التي عن يمينه و ا ل ث ا ن ي ة س ن ة وعند ا ل ح ن ا ب ل ة التسليمتان حكمهما واحد أ م ا المتابعه في ا ل ص و ر ة ا ل ظ ا ه ر ة فلا بد منه ا ل م ت ا ب ع ة في س و ر ة ا ل ص ل ا ة ا ل ظ ا ه ر ة فلا بد منها ولذا يلزمون المسافر الذي يقصر ا ل ص ل ا ة إ ذ ا صلى خ ل ف من يقيم أ ن يتم نعم لكن متابعته في ا ل أ ذ ك ا ر مثلا ا ل إ م ا م استفتح بحديث ب ي هريره و ا ل م أ م و م استفتح باستفتاح عمر رضي الله عنه ا ل ف ا ت ح ة محل اتفاق يقراها ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و م ما زاد على ذلك ي ق ر ما تياسر فهناك ما يلزم فيه ا ل م و ا ف ق ة و هناك ما لا يلزم فيه ا ل م و ا ف ق ة هو ا ل أ ص ل أ ن ا ل إ م ا م يقرن بين القول و الفعل ل أ ن القول دليل على الفعل فالتكبير تكبير انتقال إ ن م ا شرع للانتقال ل ل إ ع ل ا م بهذا الانتقال فهو مقارن له من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه هذا ا ل أ ص ل لكن بعض الناس ي و يتقدم و لا ي ت أ خ ر لا شك أ ن ه من فعل ذلك أ س ا ء وعرا ص ل ا ة ا ل م أ م و م ل س ي م ا من لم ير ا ل إ م ا م لبطلانه باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا عن مالك عن ايوب بن أ ب ي ت م ي م ة السختياني عن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين قد قصرت الصلاه ان نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع بن عن مالك عن داود بن ا ل ح س ي ن عن أ ب ي سفيان مولى بن أ ب ي أ ح م د أ ن ه قال سمعت أ ب ا هريره رضي الله تعالى عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال اقصرت ا ل ص ل ا ة يا رسول الله أ م نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله ف أ ق ب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم ما بقي من ا ل ص ل ا ة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن أ ب ي ح ث م ة قال بلغني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إ ح د ى صلاتي النهار الظهراء والعصر فسلم من إ ث ن ت ي ن فقال له ذو الشمالين اقصرت ا ل ص ل ا ة يا رسول الله ام نسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت ا ل ص ل ا ة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله ف أ ق ب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله ف أ ت م رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من ا ل ص ل ا ة ثم سلم عن مالك عن ابن شهاب عن سيد ع بن المسيب وعن أ ب ي س ل م ة ا بن عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك رحمه الله كل سهو إن كان نقصانا من ا ل ص ل ا ة ف إ ن سجوده قبل السلام وكل سهو إن كان ز ي ا د ة في ا ل ص ل ا ة ف إ ن سجوده بعد السلام يقول رحمه الله تعالى باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا السهو و ا ل غ ف ل ة عن الشيء وذهاب القلب إ ل ى غيره وفرق بعض بين السهو والنسيان يقول ابن حجر ليس بشيء عن التفريق لا شك أ ن السهو و ا ل غ ف ل ة بينهما وجه شبه كبير وان فرق بعضهم ب أ ن السهو قد يكون طارئا يعرض ويزول و ا ل غ ف ل ة أ ك ث ر ما تطلق على الثابت الشيء الثابت يقول حدثني يحيى عمالك عم ن عن أ ي و ب بن أ ب ي ت م ي م ة ا ل س خ ت ي ا ن ي بفتح السين عن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين من اثنتين يعني في إ ح د ى صلاتي العشي إ م ا الظهر و إ م ا العصر وجاء في بعض الروايه أ ن ه ا الظهر وفي بعضها أ ن ه ا العصر فقال له ذو اليدين واسمه الخرباق سمي بذلك لطول في يديه أ و لكونه يعمل بيديه كلتيهما أ ق ص ر ت ا ل ص ل ا ة أني بعد أ ن كانت تامه صارت م ق ص و ر ة أ ق ص ر ت ا ل ص ل ا ة أ م نسيت ه ا يا رسول الله قصرت بعد أ ن كانت ط و ي ل ة صارت ق ص ي ر ة أ م نسيت يا رسول الله هذا ض ب ط أ ق ص ر ت وفي بعض الروايات ضبطها بعضهم أ ق ص ر ت قصرت يعني صارت م ق ص و ر ة ل أ ن الزمان زمان ت ش ر ي يحتمل ان تكون ا ل ر ب ا ع ي ة اثنتين اول ما فرضت ا ل ص ل ا ة ركعتين ثم زيد في الحظر صار أ ر ب ع و و ق ر ا ل ص ل ا ة السفر و لا يمتنع أ ن تعاد كما كان ت هذا احتمال لان النبي صلى الظهر ر ك ع ت ه و لا يخلو إ م ا أ ن يكون ناسيا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ساهيا أ و يكون شرع ي له قصر ا ل ص ل ا ة في الحظر أ ق ص ر ت ا ل ص ل ا ة أ م نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد كلام طويل س ي أ ت ي في بعض الروايات أ ص د ق ذو اليدين أ ص د ق ذو اليدين فقال الناس نعم صدق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى ركعتين اخرين فقام ثابت في الروايات أ ن ه لما سلم قام إ ل ى خ ش ب ة نعم قام فكيف يقال هنا فقام ومن ا ل أ ص ل قائم لم يقع في غير هذه ا ل ر و ا ي ة لفظ القيام وقد استشكل ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما و أ ج ي ب ب أ ن المراد بقوله فقام أ ي اعتدل ل أ ن ه كان مستندا الخشبه فاعتدل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أ خ ر ي ي ن هما ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة بالنسبه ل ص ل ا ة الظهر والعصر ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أ و اطول سجد السهو مثل سجوده في ا ل ص ل ا ة او أ ط و ل ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أ و اطول ثم رفع السجود قبل السلام ولا بعده بعد السلام وهل هذا يجري على ق ا ع د ة مالك أ ن كل سجود نقص يكون قبل السلام و ا ل سجود ا ل ز ي ا د ة يكون بعد السلام جاري ولا غير جاري زاد زاد ا م و ر السلام ا ل أ و ل منه نعم منها السلام ا ل أ و ل نعم هل في هذا تشهد بعد السجود السهو البخاري ترجم عليه وقال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو, من لم يتشهد في سجدتي السهو؟ سل سجد سجدتين سجد ثم سلم بدون تشهد يعني إ ذ ا سجدهما قبل السلام قاله ابن حجر و أ م ا إ ذ ا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أ ن ه لا يعيد التشهد جمهر على أ ن ه لا يعيد التشهد وحكى ابن عبد البر عن ا ل ل ي س أ ن ه يعيده يعني يتشهد ث ا ن ي وعن ا ل ب و ي ط ي عن الشافعي مثله و خ ط أ و ه خ ط أ و ا البويطه في هذا في هذا النقل ف إ ن ه لا يعرف وعن عطاء يتخير بين ان يتشهد ا أ و لا يتشهد و ا خ ت ر ف فيه عند ا ل م ا ل ك ي ة وحكى الترمذي عن أ ح م د و إ س ح ا ق أ ن ه يتشهد وهو قول بعض المالكيه والشافعيه ونقله ابو حامد ا ل اسفرين عن القديم يعني من قولي الشافعي لا شك أ ن ه جاء ما يدل عليه لكن جاء ما يدل على عدمه وهو أ ر ج ح و أ ك ث ر فالصواب أ ن ه لا يتشهد مطلقا سواء سجد قبل السلام أ و بعده طيب ما حكم سجود السحر يعني السجود ان ترك واجب واجب او قل لما يبطل عمده سواء كان نقص أ و ز ي ا د ة نعم كما قال الحناء ل أ ن ما يبطل عمده واجد و ما ع د ذلك لا يجد طيب قال الشافعي ة هو مسنون كله السجود السهو مسنون كله يعني من لم يسجد ا ل س ه و لا شيء و عن المالكيه السجود للنقص واجب دون ا ل ز ي ا د ة ل أ ن السجود للنقص هذا السجود يجبر النقص لكن إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة الزائده ب ح ا ج ة إ ي ش تحتاج إ ل ى ز ي ا د ة ثانيه عندهم, عندهم نعم على كلامنا حتى ج ز ي ا د ة ث ا ن ي ة وعن م ا ل ك ي ه السجود النقصي واجب دون ا ل ز ي ا د ة وعن ا ل ح ن ا ب ل ة التفصيل بين الواجبات غير ا ل أ ر ك ا ن فيجب لتركها الواجبات تجبر بالسجود مع النسيان و أ م ا ا ل أ ر ك ا ن فلا يجبرها السجود و السنن أ ي ض ا لا سجود لها عند ا ل ح ن ا ب ل ة و عن ا ل ح ن ف ي ة واجب كله السجود واجب كله لمن زاد أ و نقص أ و شك جميع ا م ع السجود واجب عند ا ل ح ن ف ي ة و مسنون كله عند ايش ا ل ش ا ف ع ي ة ا ل م ا ل ك ي ة للنقص واجب و ل ل ز ي ا د ة ليس بواجب عند الحنابله لما يبطل عمده واجب ومع ذلك نسمع ولا شك أ ن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ترك وزاد ومع ذلك م س ج د يعني من فعله عليه الصلاه ة والسلام ل من ف ع عليه الصلاة والسلام وفعله تشريع وفعله تشريع يقول حدثني عن مالك عن د ا و د بن ا ل ح س ي ن لا مو ي مولاه من م د ن ي عن أ ب ي سفيان وهبه وقيل قزمان مولى عبد الله بن أ ب ي أ ح م د بن جحش القرشي انه قال سمعت أ ب ا ر ل ق ة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ص ل ا ة العصر و لمسلم الظهر و في الصحيحين الظهر أ و العصر بالشك و لمسلم إ ح د ى صلاتي العشي و الاختلاف و الشك من ا ل ر و ا ة الاختلاف بين الجزم باحدى الصلتين أ و الشك و التردد بينهما اختلاف اختلاف من ا ل ر و ا ة و زعم بعضهم تبعا لاختلاف ا ل ر و ا ة ز ع م و ا تعدد ا ل ق ص ة و هذا مسلك لبعض أ ه ل العلم أ ن ه إ ذ ا وجد الاختلاف بين الروايات و لو كان م ر ض اختلاف ا ل ر و ا ة لا أ ص ل ا ل ق ص ة يقولون بتعدد ا ل ق ص ة و منهم أ ن يجزم ق ص ة و ا ح د ة و يرجح بين هذا الاختلاف فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين ع ر فن اسمه ا الخرباق السلمي فقال أ ق ا ص ر ه اي صارت ق ص ي ر ة و ض ب ط بالعكس أ و ق ص ي ر ة يا رسول الله م نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل ذلك لم يكن يعني لم أ ن س ى و لم تقصر أ و لم تقصر فقال قد كان بعض ذلك قد كان بعض ذلك إ م ا أ ن ه ا قصرت أ و النسيان و في بعض الرواج ا جزم أ ن ه نسي قال بل نسيت لماذا هو نفى القصر و النسيان فكيف أ ث ب ت النسيان و لم يثبت كونها ق س ر ت ل أ ن كونها قصرت تشريع نعم و النسيان غفله و نسيان و هو عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ينسى ليسن و يشرع لكن لا يجوز عليه أ ن يشرع ما لم ي أ ذ ن به الله كل ذلك لم ي ك م فقال و قد كان بعض ذلك يا رسول الله ف أ ق ب ل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس أ ع ن ي الذين صلوا معه فقال أ ص د ق ذو اليدين يعني فيما قال فقالوا نعم صدق فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم ف أ ت م أ ك م ل ما بقي من ا ل ص ل ا ة و هو الركعتان ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة ثم سجد سجدتين لسه ل بعد التسليم و هو جالس ا ل آ ن عندنا تعارض تعارض بين ما عند ا ل إ م ا م من غ ل ب ة ظن و بينما ادعاه ذو اليدين من النقص لو صلى إ م ا م و حصل له م ذ ل ما حصل و الغالب على ظنه أ ن صلاته ت ا م ة ثم قام شخص أ و سبح واحد نعم قال سبحان الله يرجع إ ل ى قوله أ و يعمل ب غ ل ب ة ظنه هنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لم يرجع حتى س أ ل غيره ففي هذا أ ن ا ل إ م ا م لا يرجع عن يقينه و لا غ ل ب ة ظنه إ ل ا لما هو أ ق و ى منه إ ل ا لما هو أ ق و ى منه ل أ ن ه عليه الصلاه و ا ل س ل م لم يعتمد قول ذي اليدين لمعارضته ظنه الغالب عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حتى صدقه غيره من المصلين و حينئذ ترجح قول ا ل أ ك ث ر على غ ل ب ة ظنه أ و قول الكل في الحديث أ ن الكلام أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة لا يبطلها لمن سلم منها معتقدا الفراغ منها لمن سلم منها معتقدا الفراغ منها يقول حدثني عن مالك عن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن أ ب ي ح ث م ة نعم هو لا بدون التكبير نعم تكبيره انتقاله م ا ي ح ا م نعم ل أ ن ه سلم نعم لكن لو نسى ت ش ا ه د مثلا نعم ثم سلم يكفيه ان يستقبل ا ل ق ب ل ة و يجلس لنا السلام هذا لا غير يعني يغاير بين صوته للقيام و الركوع و ا ل ت ج غ ي هذا يحقق م ص ل ح ة يحقق م ص ل ح ة اقتداء الماموم به نعم و لا يترتب عليه مفسده و اللفظ متروك نعم يعني ما في حد محدد من الشهر ف ا ل أ م و ر ا ل م ت ر و ك ة التي لم تبين صفتها في الشر ع يجوز أ د ا ؤ ه على غير ا ل صفه على أ ي وجه ما في شيء لا تقول ما ورد ولا, ولا وارد ما تقدر تثبت أنه م انه ورد لا أ تثبت أ ن ما ورد ولا وارد ولم يذكر انه كان يحذف في ا ل ص و ة لا لا ا ل أ ص ل أ ن ه متروك ي أ ت ي ا ل ن س ا ن على ا ل ص ف ة التي لا تخرجه عن مسمى ي أ ت ي به على ا ل ص ف ة التي لا تخرجه عن مسماه نعم زاد التكبير و مبنى يسجد ياتي في حديث عبد الله بن بحينا ا ل ن و ع ي صلى الله عليه و سلم ترك التشهد و ترك الجلوس له فاكتفى بسجدتين و ل ذ ي يقول اهل العلم من سهى مرارا كفاه سجدتان و حدثني عن مالك عن ابن شياب عن أ ب ي بكر قال ابن عبد البر لا يوقف على اسمه ا بن سليمان بن أ ب ي ح ث م ة قال بلغني هذا منقطع عن من جميع ر و ا ة الموطا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إ ح د ى صلاتي النهار يعني الظهر والعصر الظهر والعصر ع ن فسرت فسلم من ث ن ت ي ن يعني من ركعتين فقال له رجل ذو الشمالين ذو الشمالين و هناك ذو اليدين و في الحديث الذي قبله م ر ة قال ايش اي في هذا الحديث في هذا الحديث قال ذو الشمالين مره قال أ ص د ق ذو اليدين نعم فقال له ذو الشمالين ذو الشمالين رجل بني ز ه ر ة اسمه عمير بن ع م ر وقد وهم الزهري في ذلك و إ ن م ا هو الخرباق ذو اليدين ل أ ن ذا الشمالين قتل ببدر قبل إ س ل ا م أ ب ي هريره بخمس سنين أ ق ص ر ت ا ل ص ل ا ة يا رسول الله أ م نسيت فقال له صلى الله عليه و سلم ما قصرت و ما نسيت فصرح بنفيهما معا عنه فقال ذا الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله ف أ ق ب ل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال أ ص د ق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله صدق يعني لم تصلي إ ل ى ركعتين ف أ ت م رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقي من ا ل ص ل ا ة ثم سلم ف أ ت م رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقي من ا ل ص ل ا ة ثم سلم في سجود السهو نعم نعم يقول ا ل ب ا ج ي لم يذكر ابن شهاب في حديث هذا سجود السهو قد ذ ك ر و ا ج م ا ع ة من الحفاظ عن أ ب ي ه ر ي ر ة و من حفظه محرف ن حج على من لم يحفر و يقول ابن عبدالبر رحمه الله لا اعلم أ ح د احدا ل ي ث ل من ص ف فيه ي ن عول على اهل ل ز ر في ذي قصة ا ي ي د ن ل الحديث أ ع م أ ا العلم ا من أهل ل ب ح د المصنفين فيه عول على الزهر في ق ص ة ذي اليدين و كلهم تركوه لاضطرابه و أ ن ه لم يقم له اسنادا و لا متنا و إ ن كان اماما عظيما في هذا الشان فالغلط لا يسند منه بشر و ا ل كمال الله تعالى الزهري إ م ا م من أ ئ م ة المسلمين إ م ا م مكثر من المرويات و من الشيوخ و التلاميذ من بحور العلم و من حفاظ المتقنين لكن مع ذلك لا لمن يعرف من ا ل خ ط أ و النسيان أ ف ي مخلوق يسلم من ذلك نعم ف ا ل إ م ا م مالك رحمه الله، بن شهاب الزهري رحمه الله لم يقم اسناد هذا الحديث و لم ت ن ا و ه و لذا لم يعول أ ه ل العلم عليه و حدثني عن مالك عن ابن شهاب ع ن سعيد بن مسيب و ا ن أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك كل سهو كان نقصانا من ا ل ص ل ا ة يعني كترك التشاهد ا ل أ و ل ف إ ن سجوده قبل السلام نعم سجوده داخل ا ل ص ل ا ة داخل ما هي قبل السلام منها ليحصل التعادل نقص من ا ل ص ل ا ة فيزيد فيها ما هو يزيد معها يزيد فيها و زاد في ا ل ص ل ا ة لا يجمع بين زيادتين في ا ل ص ل ا ة هذا ر أ ي من ر أ ي ا ل م ا مالك هذه ق ا ع د ة م ط ر د ة عنده السجود للنقص يكون قبل السلام و السجود ل ل ز ي ا د ة بعد السلام يعني كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حديث عبد الله بن م ح ي ن حيث سجد قبل السلام ل أ ن ه نقص من ا ل ص ل ا ة و كل سهو كان ز ي ا د ة في ا ل ص ل ا ة ف إ ن سجوده بعد السلام كفعله صلى الله عليه و سلم في ق ص ة ذي اليدين لكن هل هذا الاضطراد مقبول نعم يعني كل نقص سجوده قبل السلام و كل ز ي ا د ة سجودها بعد السلام أ و نقول علينا بنبت يعني ا ل أ ص ل أ ن م ا يكون ت ب ع ل ل ص ل ا ة يكون قبل السلام يكون منها ثم نخرج عن هذا ا ل أ ص ل بالدليل و لذا يرجح بعضهم ان سجود السوء كله قبل السلام إ ل ا في صورتين إ ذ ا سلم عن نقص ما في قصه اليدين و إ ذ ا بنى على غالب ظنه نعم في حادث التحري اذا بنى على غالب ظننه لا ه أ خ ذ ا ل ق ا ع د ة من حديثه أ خ ذ النقص من حديث عبد الله بن بحيره نعم و س ي أ ت ي و أ خ ذ ا ل ز ي ا د ة من حديث اليدين بس و طرد و هذا موجود في بعض كلام شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله و إ ن كان بعضهم يشكك في ثبوتها شيخ ا ل إ س ل ا م لكن موجود في ك ل ا م ن لكن أ خ ذ قواعد م ض ط ر د ة من ح د ي ث من حديث واحد او حديثين نعم لان عندنا السجود ا ل أ ص ل أ ن ه للصلاه م تمام ا ل ص ل ا ة و ا ل أ ص ل أ ن ما يكون منها فهو في ماهيتها و داخلها يكون قبل ا ل س ا ه إ ل ا ما خصه الدليل إ ل ا ما خصه الدليل و على كل حال لا يختلفون في أ ن من سجد قبل السلام في جميع الصور ص ل ا ة ص ح ي ح ومن سجد بعد ا لكن س ل الصور صلاة ل ا م جميع في صحيح الخلاف في الافضل、سم. فأبو إتمام المسلي ذكر صلاته زيد صلى ث ل ا ث ا أ م أ ر ب ع ا فليصلي ركعه وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ف إ ن كانت ر ك ع ه التي صلى خامسه شفعها بهاتين السجدتين و إ ن كانت ر ا ب ع ة فالسجدتان ترغيم للشيطان عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد نسال بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إ ذ ا شك أ ح د ك م في صلاته فليتوخى الذي يظن انه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سيدنايتس و و ي هو جالس عن مالك عن ع ف ي ه ا بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار انه قال سالت عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وكعب الاحبار رضي الله عنه, عنه عن الذي يشك في صلاته فلا يدرك ام صلا ثلاثا ام اربعا فكلاهما قال ليصلي ر ك ع ة أ خ ر ى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس ع مالك عن نافع ن ا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إ ذ ا سئل عن النسيان في ا ل ص ل ا ة قال ليتوخى أ ح د ك م الذي يظن انه نسي من صلاته فليصله يقول رحمه الله تعالى باب إ ت م ا م المصلي ما ذكر إ ذ ا شك في صلاته يقول حدثني يحيى عمالك ن عن, عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار مرسلا أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا شك أ ح د ك م في صلاتي فلم يدرك م صلى أ ث ل ا ث ا أ م أ ر ب ع ا فليصلي ب ا ل إ ش ب ا ع و إ ل ا في ا ل أ ص ل فليصلي ل أ ن لام الامر فليصلي ر ك ع ة في ر و ا ي ة مسلم فليطرح الشك و ل ي ب ن ى على م س ت ي ق ن و ليسجد سجدتين و هو جالس قبل التسليم إ ذ ا شك أ ح د ك م في صلاتي فلم يدري كم صلى ثلاثا أ م أ ر ب ع ا فليصلي ر ك ع ة و ليسجد سجدتين و هو جالس قبل التسليم هذا يرد على مالك في ق ا ع د ت ه او لا يرد كيف نعم قد يرد و قد لا يرد قد وقد يرد لانه ي ر ان كان ما فعله مطابق للواقع نعم لم يرد و إ ن كان ما فعله فيه ز ي ا د ة لا تورط عليه ف إ ن كانت ا ل ر ك ع ة التي صلى خ ا م س ة شفعها بهاتين السجدتين يعني ك أ ن هاتين السجدتين قامتا مقام ر ك ع ة فصارت ص ل ا ة ه بعد ان كانت خ م س صارت س ت و الست شفع ف ك أ ن المطلوب في الصلوات الشفع لا تقطع على و ت ه و قل مقابل هذا لو كانت ص ل ا ة مغرب نعم ثم ترددها و صلى ركعتين او ثلاث نعم يبني على ا ل أ ق ل و ي أ ت ي ب ث ا ل ث ة إ ن كانت هذه ر ا ب ع ة صارت وترا له صارت السجدتان بتقطع ص ل ا ة المغرب على وتر ف إ ن كانت ا ل ر ك ع ة التي صلى خامسه شبعه ب ي ا ت ي ن السجدتين يعني ردها إ ل ى الشبع بعد أ ن كانت وترا و إ ن كانت ر ا ب ع ة يعني من غير ز ي ا د ة صار فعلهم مطابق ا ل و ا ق ع فالسجدتان ترغيم للشيطان إ غ ا ظ ة للشيطان و إ ذ ل ا ل قال النبوه بمعنى الحديث أ ن الشيطان لبس عليه صلاته لبس عليه صلاته لكنه تدارك ما لبسه عليه ب ي ا ت ي ن السجدتين ف أ ر غ م الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده ل أ ن الشيطان لا شك أ ن ه يغيظه أ ن ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن بما أ م ر به على الوجه ا ل م أ م و ر به ولذا إ ذ ا ثوب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ن هدي ا ل ص ل ا ة أ د ب ر ثم رجع ثم إ ذ ا ثوبها أ د ب ر ثم رجع ليلبس ا ل إ ن س ا ن ص ل ا ة ويذكرهما لم يذكر فلا شك أ ن ه إ ذ ا ذكره سعى في غفلته عن ا ل ص ل ا ة لا يدري كم صلى ثم إ ذ ا فعل ما أ م ر به و م وجه إ ل ي ه من هاتين السجدتين أ ر غ م الشيطان بهذا والحديث مخرج في صحيح مسلم موصول عن ابي سعيد القدري من طريق سليمان بن بلال و د ا و د بن قيس كلاهما عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد و في الحديث يقول بن عبد البر في الحديث ت ق و ي ة ل ق و ل مالك و الشافعي و الثوري و غيرهم أ ن الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحرر الشاك يبني على اليقين فلا ا على ل يبني يوزيه ت ح و قال أ ب و ح ن ي ف ة إ ن كان ذلك أ و ل ما شك استقبل و إ ن اعتراه غير م ر ة تحرى لماذا يقول أ ب و حنيفه هذا الكلام نعم ل أ ن ه يتطور ا ل أ م ر عنده يصل إ ل ى حد ا ل و س و س لكن إ ذ ا كان أ و ل م ر ة لا مانع ان يستقبل صلاته من جديد ي ب د أ صلاته من جديد ليحضر قلبه فيها و إ ن كان يتكرر عليه هذا نعم ماذا يقول و إ ن اعتراه غير م ر ة تحرى صار يصلي أ ر ب ع يسجد سجدتين تنقطع على و ت ر كما لو صلى الظهر خ ا م س او سجد سجدتين لسه قطعها على شفر او ترن لهم صلاه صلاه مغرب ل أ ن ه ا مطلوب ة ن ق ط ع ه ا على شفر هذه ل أ ن صلاه خمس هو مطلوب ان ق ط ع ه ا على شفر هذه في الظهر أ و الاصل او, أو عشر لكن كانت مطلوب ان ق ط ع ه ا على وتر هاتان الركعتان ب م ث ا ب ة ر ك ع ة فيكون ك أ ن ه قطعها على وتر المغرب وقال أ ب و ح ن ي ف أن كان ذلك أ و ل م ر ة أ و ل ما شك استقبل و إ ن تراه غير م ر ة تحرى وقال أ ح م د الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع إ ل ى اليقين القى الشك وسجد قبل السلام على حديث أ ب ي سعيد حديث الباب و إ ذ ا رجع إ ل ى التحري وهو أ ك ث ر الوهم سجد للسهو ي بعد السلام على حديث ابن مسعود ك ا ن في قوله ا ل إ م ا م أ ح م د يفرق بين الشك و غلبه الظن ل أ ن ا ل آ ن فيه يقين يقول على وجهين اليقين و التحري اليقين ما عندك اليقين ما نقيض ل ل س ه و إ ذ ا وجد يقين ما وجد س ه و عندهم غلبه الظن تنزل منزله اليقين أ ح ي ا ن ا عند بعضهم و إ ن كان درجات المعلوم تتفاوت فمنها الوهم و الشك و الظن و اليقين الذي هو ايش العلم الذي هو العلم فالعلم لا يحتمل النقيض و الظن الاحتمال ا ل أ ق و ى و الشك الاحتمال المساوي و الوهم الاحتمال المرجوح ف إ ذ ا وجد اننا غلبه ظن نعم غلبه ظن إ ذ ا تردد ا ل إ ن س ا ن ب ن س ب ة عشرين ب ا ل م ئ ة أ ن ه ما صلى ر ا ب ع ة شنقول ابن على اليقين و هو ثلاث أ و نقول اعمل ب غ ل ب ة ظنك و تحر و ا س ج د و على السلام ع ل ي ش يعني هذا غلبه ظن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى على غالب ظنه رجع الى قول ذي اليدين أ و لما تيقن بعد أ ن ا خ ب ر و ا كلهم يعني ما رجع عن غ ل ب ة ظنه لمجرد قول واحد ل أ ن ه معارض غ ل ب ة ظنه لكن لما كثر ا ل ج م ترجع على غ ل ب ة ظنه هو عنده غ ل ب ة ظن ثمانين ب ا ل م ئ ه من صلاته ماشي مضبوط وفي ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة لما نبه نزلت هذه ا ل ن س ب ة عنده نعم صارت و ه م ل أ ن بعض الناس سهل انك تمسح ما عنده م سهل عليه ان ه يلغي غ ل ب ة ظن ويتنازل ل ما يقال له فمثل هذا نعم يعمل بالمعارض、نعم. وكل هذا سببه حضور القلب في الصلاه وعذاب ش ر مثل ه يحتاج الله قال أنه عندك غ ة ظن ن لا ع د هذا شيء نفت ما عندهم صلاه شيء فهذا ل و يلبه طفل عمل بقوله ل أ ن ه يرى أ ن ق و ل الطفل أ ر ج ح من قوله لما يعرف من نفسه لكن بعض الناس مقبل على صلاته و يعرف أ ن ه متق الله لكن لا يعني انه معصوم م ئ ة ب ا ل م ئ ة صواب مثل هذا لا يعارض غ ل ب ة ظنه بقول أ د ن ى واحد بل لا بد أ ن يكون ما يعارضه أ ر ج ح من غ ل ب ة ظنه و حديث ب ن مسعود فيه التحرر ش ك ر ج لصاحب المغني وغيره شكرا لصاحب الزاد من يحفر لكن هل قبل ولا بعد عباده مساهم مرارا كفى السيدتان لا هل هو قبل السلام و ب ع د ه وهل يفرقون م ن ا ل ز ي ا د ة والنقصان أ و يفرقون بين كله كذا وما ذكر نتابع الاخوان من يذكر المشهور انه إن ايش نعم نعم هو المرجح في المغني وغيره انه قبل السلام إ ل ا ما ورد فيه النص م س أ ل ة السلام عن النقص والتحري كما يحدث ب مسعود وترتب على تردده فعل صير زاد زاد قيم ا لكن لو تردد قبل أ ن يقوم ثم غلب ع ظ ن ثم جلس نعم ولذا اذا فارقت رجلاه ا ل أ ر ض خلاص صار صار ع م ل ع م ل م ن المفرق يقول إ ذ ا انفصل فخذوا عن ساقه كلام نعم. نعم على كل حال إ ذ ا فعل فعلا يناقض ما هو فيه من ا ل ص ل ا ة يسجد له نعم الاصل في ا ل إ ن س ا ن أ ن يقتدي الاصل في ا ل إ ن س ا ن أ ن يقتدي لكن قد يرد صور نعم لا يوجد لها نص بذاته فتلحق ب أ ق ر ب النصوص ا ل و ا ر د ة فيها نعم, نعم. التحري غ ل ب ة الظن هو مدار أ ك ث ر ا ل ح ك ا م اي غ ل ب ة الظن معتبرا داخل العلم كل انقلبت الظن يعملون به هنا الحديث عندنا مرسل وعند مسلم موصول من حديث ابي سعيد و ا ل إ م ا م أ ح م د رجح ح م ه ر الوصل وقال إ ن م ا قصر به مالك و أ س ن د ه ع د ة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أ ب ي س ل م ة و ق داود بن قيس و قير المقصود ان ا ل أ ك ث ر على أ ن ه موصول وهل ي ن د في مثل هذا تعارض الوصل والقطع ا ل الوصل والارسال نعم ه ن نعمل بقول ا ل أ ك ث ر أ و نقول مالك نجم ا ل س ن انقصر به بقوله المعتبر يعني لو ارادنا أ ن نعارض بين من شهاب ومن غير من ا ل ر و ا ة من شهاب أ ح ف ظ منهم على ج ه ة الانفراد ومالك أ ح ف ظ من هؤلاء على ج ه ة الانفراد كل واحد منهم لكن الواحد كما قال الامام الشافعي اولى ب ا ل خ ط أ من ا ل ج م ا ع ة يقول وحدثني عن مالك عن, عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن سالم ع بن د الله أ عبد الله بن عمر كان يقول إ ذ ا شك أ ح د ك م في صلاته فليتوخى يعني يتحرى الذي يظن أ ن ه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتين ل ل س ه و د هنا دليل على إ ي ش على التحرر نعم على التحري و التحري مبني على غ ل ب ة الظن قال ابن عبد البر هو عنده يعني عند مالك البناء على اليقين و ت أ و ل ه من قال بالتحري أ ن ه أ ر ا د العمل على أ ك ث ر الظن و ت أ و ي ل ن ا أ ح و ط و أ ب ي ن ل أ ن ه أ م ر ه أ ن يصلي ما ظن أ ن ه نسيه و ي ع ر ض ه حديثا بسعيد ا السابق هل التحري هنا يتحرى إ ب ر ا ء ذمته باعتبار ا ل أ ق ل أ و يتحرى الراجح من المرجوح و ن ابن عبد البر تبعا لمذهبه حرف الكلام نعم ا ن م قال ليتوخخ فليصلي قال ابن عبد البر هو عنده يعني مالك البنى على اليقين يعني حرفه ل م ا يوافق المذهب البنى على اليقين اشمعنا على اليقين يعني لو ثمانين ب ا ل م ئ ة عندك أ ن ك صليت ثلاث و عشرين ب ا ل م ئ ة نقص الله سنتين تجعلها ننتين ل أ ن هذا هو اليقين و ت أ و ل ه من قال بالتحري توخخ يتحرر نص أ ن ه أ ر ا د العمل على أ ك ث ر الظن و تاويلنا أ ح و ط يعني ت أ ت ي بزياده ركعه أ ح و ط و إ ن كانت ن س ب ة ا ل خ ط أ عشرين ب ا ل م ئ ة ن س ب ة النقص و ت أ و ي ن ن ا أ ح و ط و أ ب ي ض ل أ ن ه أ م ر ه أ ن يصلي ما ظن أ ن ه نسيه و يعضده حديث ابي سعيد و حدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي و هذا قال عن الحافظ تقريب مقبول مقبول من السادسه عن عطاء بن يسار أ ن ه قال س أ ل ت عبد الله بن عمرو بن العاص و كعب ا ل أ ح ب ا ر الحميري عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا ام أ ر ب ع ا فكلاهما قال يصلي ر ك ع ة أ خ ر ى الذي يشك مساله الشك احتمال احتمال الطرفين على حد سواء مثل هذا لا بد ل أ ن ه لا بد أ ن ي ب ر أ من ع ه د ة الواجب الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى اثلاثا أ م أ ر ب ع ا قال يصلي ر ك ع ة أ خ ر ى بانيا على ما تيقن ثم ليسجد سجدتين و هو جالس كما ي ح د ي ب سعيد طيب طيب بعض الناس كثير الشك كثير ك ن لا تخلو ص ل ا ة من صلاته من شك و يرجح بما يفعله جاره دخله زيد من الناس فلما سلم هو ما يدرك ا فاته شئين أ و ما فاته وحده و لا اثنتين جاره اللي عن يمين ه ولو ه ل قلنا بعد ا ق ت د ا به وصار م ا م له انتهى ا ل ا ش ك ا ل جاره الذي عن يمين ه صلى ر ك ع ة فعل مثله تصح صلاه ولا ما تصح هذا ما يدري كم صلى واحد او اثنتين ادرك التشهد او ادرك ا ل ص ل ا ة من أ و ل ه ا لكنه جاره صلى نعم لكن يكفي هذا يا اخوان له ا و عن يمينه ما يصلح إ م امامه م يصلح إ ا لا هو يصلح مرجح يعني اذا وجد شك هل انتم ن ت ي ن او ثلاث وقلنا ب غ ل ب ة الظن والتحري فعل جاره مرجح لجانب من الجانبين إ ذ ن يكون غ ل ب ة ظن نعم يكون غ ل ب ة ظن شو غ ل ب ة ظن يبني على غ ل ب ظن يتحرك يعني يرجح ب ص ل ا ة الجاره وما يرجح لا وما هو م ق ت ل ف اين بيركع بركوع لا لا مثل هذا يصبر بعد بطول ا ل ق ر ا ء ة نشوف وش يصير على جاره ت أ ك د انو سلم ولا ما سلم ترى هذا واقع واقع كثير من الناس ما يدري قد ي أ ت ي ا ل ص ل ا ت شروطها م ت و ا ف ر ة و أ ر ك ا ن ه ا تصح عند الفقهاء ولا يعقل منها شيء ولا ي د ي كم صلى ومن نعم الله أ ن الله سبحانه وتعالى شرع ا ل ج م ا ع ة نعم هذا يخفف على كثير من ا ل م أ م و م ي ن وهذه يصححها الفقهاء والفقهاء كالاطباء يعني ي أ ت ي شخص يكشف الطبيب على القلب يقول سليم م ئ ة ب ا ل م ئ ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ط ب ي ة لكن قد يكون من حيث الميزان الشرعي مريض قلب نعم نعم فيطمع الذي في قلبه مرض تروح بالمستشفى لقسم القلب و كذا يكون م ئ ة ب ا ل م ئ ة سليمه طيب في قلبه مرض هذا طمع في غره و قافله بعض الناس في قلبه مرض نعم هذا كذا يمثل و يصور بعض العلماء يقول الذي ي خ ش ى في صلاته قلبه سليم ويقبل عليها بكليته لكن الذي يغفل عنها ولو أ ت ى بصورتها ا ل ظ ا ه ر ة وصححها الفقهاء يبقى أ ن ه ا مثل الذي في قلبه مرض شهوه لا شبهه و إ ن كان من حيث أ د ا ؤ ه لوظيفته ك ا م ل ة وهذا تنظير مطابق تنظير مطابق يعني ت أ ت ي الى مستشفى يعطيك تقليل سليم م ئ ة ب ا ل م ئ ة من حيث أ د ا ء الوظائف للقلب ما فيه أ د ن ى اشكال نعم لكن يبقى انه هذا القلب الذي اتجهت إ ل ي ه خطابات الشرع كله ا نعم خطاب الشرع يتجه إ ل ى إ ي ش إ ل ى القلب كله الى القلب م ن ص ر نعم وهو في غفله ن س ي ا ن عن صلاته وكذا واين ادى الوظائف ل أ ن صلاح القلب وفساده معنوي خلل ا م س أ ل ة الصلاه والفساد الحسي عالج سهل لكن الكلام بالفساد المعنوي هذا الذي يجبره يحتاج إ ل ى علاج بالنصوص ا ل ش ر ع ي و بالاكثار من العبادات و بصدق ا ل إ ق ب ا ل و ا ل ل ج أ إ ل ى الله عز وجل لا أ ن ت إ ذ ا حصرت كله قبل السلام و أ خ ر ج ت صورتين هذا أ س ئ ل هي أضبط ل أ ن ه يتردد العامه يقول انا نقصت ولا زدت كثير من الناس ي ش و ف حدثني ي ذو ي ي د ق و ل سلام سنكس هذا عن ليس سجد. ما يتصور مالك على、حقيقته. يعني ط ب ا ع ل المبتدئين ينسلم م تصوره نقص ينسلم عن ر عن ت ي ع ن ا ه وحدثني ع ن م ان ل ك ع ن ا ف عبد أن ع الله بن عمر كان إ ذ ا سئل عن النسيان في ا ل ص ل ا ة قال ليتوخى ليتحرى أ ح د ك م الذي يظن أ ن ه نسي من صلاته فليصل ي في ر و ا ي ة سالم ا ل م ت ق د م ة ثم يسجد السهو هو جالس كان إ ذ ا سئل عن ن س ي ا ن في ا ل ص ل ا ة قال يتوخى أ ح د ك م الذي يظن أ ن ه نسي من صلاته فليصلي يعني ا ل آ ن بنى على غالب الظن و لا على اليقين مثل ما صرف بن عبد البر النص ا ل أ و ل يصرف ل أ ن ه قال فليصلي مثل ا ل أ و ل يعني نوى الانفراد ل ي أ ت ي بمفاته أ و ما بعد م ف ص ل عن ا ل إ م ا م يعني ا ل إ م ا م سلم ثم قام ل ي أ ت ي بما سبق به ثم سجد ا ل إ م ا م نعم هذا مخير بين أ م ر ي ن إ م ا أ ن يرجع فيسجد لا سيما ة إ ذ ا كان السهو قد أ د ر ك نعم او ينتظر حتى يسلمه و س ج د س ج د الله و النوى الانفراد و الله أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد و على اله و صحبه ج م ع ي